We ala niet van de zon en van وَلَوْ أَلْقَى مَعَذِيرًا لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ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 كلا بل تحبون العاجل وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناضرة ilaa anbanan dhira wa wujuhi yawma basira tanuddu an yuf'ala fakira كَلَّا إِذَا دَنَوْتَ تَرَىٰ وَقِيلَ مَنْ وظن وَلَن الفراق أَنَّهُ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 ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى allem niet kon tuffen mmmn, we moeten ons niet vergeten dat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 إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا inna an'a tanina sabila im Weer het niet عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخاف Weet je wat? Het is En ik wil ook We zagen hem bij wat zeer roerend en harig, زم اريرا ودانيه تن ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بانيه من فضه وأكواب كانت قواريرا. قواريرا. Wat verdrukte kudira, wijstkwun عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم لهم لؤلؤا منثورا واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا aalihum fiyabsun dusn فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ أُولَٰئِكَ لَا يَرَوْنَ وَأُمِّيًا مُّنْتَقِلا نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّ دلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكير فمن شاء. We gaan Uitstekende wijze van spreken en de afgelopen وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا والناشرات نشرا فالفارقات فرقى فالملقيات ذِكْرًا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع فاذا النجوم طمست وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل Wa ilay yawma idh bij moeten niets anders doen en Alen nul kun Ila qadarim ma'allub, أَلَن نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاتًا Wees EN te zeggen dat In de stad, waarin de Fii shu'ab Dank فاصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون Wij luiden, maar مبتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون Cultuur en cultuur. واذا قيل له مركع بأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم